Lam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha wa banayna sab'an shadada وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمَعُصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وجناتنا الفافا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ ميقاتا يَوْمَ ينفخ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجًا وفتحت السماء فكانت بوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا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 لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطوءا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملاء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 عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا